وما نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنى لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددا وأنا ظمنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا